دافق يخرج من بين الصلب والترائب اننه على رجعه لقاض يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصد والسماء